Tilavetlerini sunmak üzere hafız İsa Tanış hocamızı mikrofona davet ediyorum hocam duyurun.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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لقد كان لكم في رسول الله انته لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقه Onlar Ondan... <Gülüyor> المؤمنين الرجال لو تبديل ليجزى الله الصادقين بصدقهم. Oh وَأَنزَلَ لَكَ وأورثكم أرضا Yeah, yeah. What, What is you? يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاف لها العذاب ضعفين كان ذلك على لستنك أحد Yeah, I'm yeah. وقرن في بوي يُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ والقامل Oh, Bismillah. No. da ka bu davudi sesiyle bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Hafız İsak Tanış hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbimiz ömrünü, sesini müjdeler etsin.